بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نتفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم من يسبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقكم مما أمهيل؟ ألم نخلقكم مما؟ فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعمر القادرون، وإلو يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفتاة أحياء أو أموات؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَخْلَصْنَاهُ مَا أَنْقُرَاتَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنْ طَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ طَلَقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ عَدٍّ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ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 هذا يوم القصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يستهون كلون